الشيخ عبد الحميد في المره الماضيه قال لكم على ثلاثه ابيات هيجمعوا مبادئ علم التجويد مين يذكرني كده مبادئ علم التجويد كامل أول كم كم كم مبدا 10 وكان الشيخ في في الابيات دي هنقول الابيات مره اخرى ان مبادئ كل فن عشرة كل فن عشرة فصل لسه إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبه والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفه ده كانت الابيات اللي بتجمع مبادئ علم التجويد والشيخ بدا بحده وموضوعه كنا هن أن يعني هنزيد على ما قاله الشيخ. الشيخ قال أن موضوع التجويد الكلمات القرآنية. وقال بعض العلماء الحديث الشريف كذلك. يعني الحديث الشريف يرتل ويجود نعم. علماء هل ولذلك سمعت بعض الإخوة يرتدل الحديث الشريف كما يرتل القرآن وهذا جنس. لازم يبقى موضوع الكلمات القرآنية وقيل الحديث الشريف كذلك. بالنسبة لثمرة التجويد صون اللسان من اللحم يبقى التجويد بيصون اللسان من اللحم وده يعني إنه يصون اللسان من اللحم دي أقل حاجة يعني أقل حاجة اللي إن أنت تحمي لسانك من أن يتصرّب إليه لا إلا لما فيه هدف أسمى وثمرة أعظم أن تطابق قراءتك قراءة ان تطابق قراءتك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رد اللسان إلى المشكاه التي خرج منها القرآن عذبا صفيا وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الهدف الأسمى من التجويد إن, إن, ان الألسنة تتحرى أن هي تعود بالقرآن لقراءة التابعين والصحابة من قبلهم الى قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دائما هنقرا في في كتب التجويد وثمرته صون اللسان من اللح طيب عايزين بقى هدف اعظم دائما المؤمن يحب ان يترقى ويرقى بنفسه ما يفضلش واقف عند حاجه معينه لا يترقى ولذلك تلاقي من دعاء القران مش اللهم اجعلنا من المتقين فقط لا ده اعظم من كده ان أنت تقول اللهم واجعلنا للمتقين حمام، ففي في في حاجة فض وفي أفضل منه، في حسن وأحسن منه، فإحنا نعذين أرقى الآن الدرجات. هاي ثمرة علم التجويد صون اللسان من اللح، ده أعلى حاجة إن أنت تبقى خايف لحسن اللح واللح ده هنعرفه وهنتحدث عنه بتفصيل الآن بعد إن شاء الله منخلص مبادئ علم التجويد. لا يتسرب خطأ إلى لسانك ده أول حاجة. بينما اللي أنت كمان تسعى بقراءتك وبتحري القراءة أن تعود بها إلى المشكات الأولى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ذلك فضل فضله هو من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تبارك وتعالى لتعلق بالقرآن الكريم آه وطبعا آه كل العلوم علوم كل العلوم الشرعية جليل فطبعا من أشرف العلوم على على الإطلاع وأشرفها علم القرآن الكريم نسبته من العلوم هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم هذا ممكن واحد يقول لك أصل التجويد ده مش مهم يعني خلاص يعني مانتب بتدرس العلوم الشرعية شيء نفسك في القرآن صف لأ أنت لازم تحطه على رأسي أولوياتي القرآن الكريم وليس القرآن الكريم تقرأ كما تقرأ الكتب أنت ممكن في أي كتاب تقول حين أو تقرأ أو ما تعرفش في تشكيل اسم راوي الحديث مثلا أو فتحتك تعود لا هذا القرآن هذا نها قرأ وردته نها قرأ وردت. يبقى نسبته من العلوم هو العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم طبعا في علوم كثيره علم التفسير وعلوم متعلقه برده بالقران استنباط الاحكام الشرعيه من الكريم وعلم القراءات وكثير بقى العلوم كثيره ولكن علم التجويد بيحرص على الايه على النطق على النطق علم تفسير للوقوف على معاني الكلمات واستنباط الاحكام الشرعيه يبقى هتلاقي كل علم بيختص بيه باختصاص معين واضع واضع آه آه هذا العلم علم التجويد طبعا واضعه من الناحيه العمليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمداد يعني الـ الـ هذه الـ يعني القراءه نخلت الينا بطريقه التواتر يعني بعض الناس يقول لك طب ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران تلاقي اجابتك في كثير من الاحاديث فمثلا يقول قتاده سالت انس عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتمهل في قراءته ويمد صوته بالقراءة مدى هذه وصف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمر برجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فيقول له ليس هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال, قال إنما الصدقات للفقراء فمدها فطبعا ها وصف اخر لقراءه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف دي بتوصف لنا الوقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وفواصل ولو لاحظت كل واحد من دول هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى فرع في العلوم يعني المد باب للمد الفواصل في وصف سيدة عائشة لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تجمع في الآخر وكمان إقرار النبي لقراءة بعض الصحابة وثناء على بعض الصحابة زي سيدنا أبو موسى الأشعارين رضي الله عنه وأرضاه كل ده تقدر تجمع منه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نقول واضع علم التجويد من النحية العملية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقى من ناحية التعريفات والمبادئ اللي احنا بنتكلم عنها دي والكتب النظرية في التجويد قالوا إن أول من وضعه هو أبو الأسود الدوالي اللي هو وضع علم النحو وأيضا وإن كان مختلف إنه الأسود الدوالي في وضع هو أول وضع النحى ولا حد أدنى بعد وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي الخليل بن أحمد برضه من من وضع من المساهمين في تأسيس علم التجويد. أو في كتابات يعني كتبوا كعلم نظري لمن ناحية العملية من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم و و ونقل ذلك بالتواطر ونقل ذلك بالتواطر إلينا إلى الآن إلى الآن واحد يقول لي يعني من ساعة عصر النبي من ساعة من النبي كان يتلو ولسه في ناس قراءتها تطبق قراءة النبي وإلى قيام الساعة لأن, لأن يؤازر علم التجويد مش يؤازر أنا بعتبر قبل علم التجويد التطبيق للمشايخ والقراءة العملية اللي هي السند ان تدسمت قراءتك على شيخ دي اهم ما يكون ما تفتكرش ان احنا هنا نكلم عن علم التجويد ولا اخذ نماذج لبعض الصور يبقى ده اكتفيت انت لا ده يوم واحد في الاسبوع وساعة واحدة ده انت مطلوب منك حاجات كتير جدا انت مطلوب منك لازم تكون مع شيخ حتى بعد ما تتم القراءة اللي يفتكر انه ختم وقاعد على كده لا يكون لازم مع شيخ وليه مرجع كل شيخ بيقرأ عليه. لازم تكون لك شيخ وبعدين إحنا كان كان الدكتور عيد بيقترح ان احنا نتابع المشايخ يعني كل واحد يسيب اسم الشيخ اللي بيحفظ معاه ونعرف مدى اقبالك وتغيبك والصور اللي لسه محفظتهاش وتقصيرك وبعدك و و و و يبقى في درجه على الموضوع ده يعني في درجه تبقى من من من من الشيخ يحكم عليك فيها اللي هو الشيخ المتابع لك فمهم جدا يا جماعه ان احنا نعود الى المشايخ لا الكمبيوتر هيغني ولا شيخ الحصري في في الشرائط المصحف المعلمة يغني ولا الجلسة بتاعتنا لي تغني لازم يكون لك شيخ لازم ترجع لشيخ في القرآن ولذلك أنا بقول لك هون اللي هيقلك كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ المسند اللي انت بتروح له وهو أسند قراءته على شيخ لغاية سيدنا النبي وفي أسانيد مكتوبة بالكلام ده تلاقي واحد معه سنة متصل السنة لغاية سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه القراءه على شيخ مهم جدا جدا مفيش عذر لك يعني مفيش عذر ضم جنب اليومان بتاع بتاع الدوره يومين كمان لشيخ يعني مش عبء خالص يبقى الوضع خلاص قلنا وضعه اسمه علم التجويد احنا ماشيين حسب الابيات اللي قلناها قال اسمه الاستمداد استمداده طبعا جاء من كيفيه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمع سيدنا ابو بكر ومن بعدها عثمان بن عفان الجمع اللي حصل للمصحف لغايه ما وصل الينا المصحف فالاستمداد من القران من كيفيه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء النظري اللي جاء بعد كده يعلقوا على ما تلوه على مشايخهم ده بالنسبه للاستمداد حكم الشارع فيه طبعا يا جماعه أي علم بيبقى على وجوب الأي طلب العلم على وجوب الايه الناس اللي تفضل المشيخين طلب العلم واجب إيه واجب هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ أنت بتكلم عن التجويد لا هو زي وزيبيت العلوم ااا تعلم التجويد النظري فرضه فرض كفاية ولكن من يتصدر اعرب بأن في حاجات بتكون على الكفاية عند بعض الناس وتجب في حق آخر العلماء قالوا كده انت هتتصدر بعد كده للتعليم وانت تحمل السنه وانت اللي بتوصف بان انت اللي نقل العلم من منابعه الصحيحه وانت صاحب اللي بتنقل اللي بتاخد من العلماء وكل كلامك من القران والسنه يبقى انت حملت امانه عظيمه لازم ما تقراش وما ترضاش لنفسك انك تقرا القران الا ايه ورتل القران ترتيلا جو الامر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى جماعة هنا الوجوب الكفائي في طلب علم في طلب علم التجويد كعلم نظري الدمى من تصدر القراءة وللقراء وللصلاة وأن تؤمن المسلمين في الصلاة يجب في حقك تعلم التجويد فرض عين يصبح عليك فرض عين أنت أصبحت مسؤول يبقى جماعة قد يكون الموضوع في حق بعض الناس وواجب واجب كفائي وفي حقك أنت واجب آه فرض عين ها فلذلك الإمام ابن الجزري بعض الناس يستعجب لكلامي إمام ابن الجزري يقولين والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم تعمل فيها أدي يقول إيه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم يصب أي من تصدر للتعليم وللإقراء ومن تصدر الإمام أن الناس في الصلاة باحنا نحمل كلام ابن الجزري في في الوجوب على ايه على المواضع دي انما الموضوع نفسه بتاع في بتاع يعني في الموضوع في خلاف ولكن نأخذ في حق أنفسنا أن التجويد في حقنا على الواجب واجب علينا حتى قيل ان عاصم اللي احنا قرأتنا عنه عاصم ابن أبي النجود اللي احنا قرأت حفص عنه ده كان لا يقرا القران الا مرتل حتى وهو بيموت قال ايه فرتلها يمكن هو حتى مش واعي بيتكلم ورتل الايه التي تتلاح هذا عاصم أنت تلاقي حتى مثلا انت تقول لي طب هو لو بيتكلم مع حد يقول له ده الايه الفلانيه بتقول يعني قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ورتل أي كان بيعمل كده عصر. اللي احنا قراءتنا عن حفص عن عاصم شوف والامام الشاطبي وصف حفص من وسط القراء قال حفص وبالاتقان كان مفضله وحفص وبالاتقان كان كان مفضله فده شرف لكتاب انت بتنسب لقراءه حفص وحفص قراء على عاصم معاصم تابعين قرأ على بعض كثير من الصحابه يبقى جماعة الـ الـ الـ الـ لازم نغير مفهومنا التالي من ناحيه تلاوه القران النهارده يبقى يوم جديد بالنسبه لك من نظرتك للمصحف نظرتك للقران الكريم لازم تسموا به وكان بعض الأمام يقول لك وكمن اناسي اردنا ان نرفع يعني القران سيرفعهم فاخذوه ونزلوا به فعلا واحد يروح يتصدر وهو ما بيتلوش تلاوه جيده والناس تسمع ويعيبوا عليه ممكن واحد يكون اقل منه علم بس درس تجويد وفهموا وبيتلو ازاي ويعيب عليه يبقى احنا كده ايه اه ما سماش ب دلتا اللي نزلت اه ب يبقى النهارده يا جماعه القران بمفهوم جديد القران مش هنقول بقى بمفهوم جديد اخذك ليه وتلاواتك لا يبقى بمفهوم جديد طبعاً احنا بنتحدث عن حكم الشارع قلنا على الوجوب الكفائي في في دراسه علم التجويد نفسه وانما تطبق على الوجوب العيني والأدلة كثيرة قول الله تبارك وتعالى وردت إلى القرآن ترتيلا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمتي وطبعا من كفيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرصه في تجويد القرآن الكريم ده طبعا دليل بعد كده يبقى موضوع مسائله احنا خلصنا كده حكمه ويبقى المسائل ويبقى المسائل مسائل قواعد وقضايا قواعده الكلية أو الجزئية يعني زي نقول المسائل تاني الناس اللي بتكتب مسائله وهي قواعده المسائل نقص بها القواعد وهي أننا لما أنا في مسألة في حكم التجويد أقول لك مثلا اي النون عندما تسكن ويأتي بعدها حرف الهاء يكون الحكم إظهار تقول لي إزاي يقول لك لأن الإمام قال كذا وكذا والحرف الهاء كذا ويبقى الموضوع لنا بكلمك في ذلك بقى إيه؟ إسمه إيه؟ دي, دي مسألة يبقى دي أيه؟ مسألة من مسائل التجويد المسألة هي قواعي ققولنا كل نون ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق يجب إظهارها كل نون ساكنه وقع بعدها حرف من حروف الحلق يجب الاظهار الامر كده يا جماعه طيب يبقى اللحن بنوعين الحديث عن الايه عن اللحن بنوعين اللحن في تعريف اللحن هو تعريف اللحن عموما الخطا والميل عن الصواب الخطأ والميل عن الصواب يبقى اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب ده تعريف العام وينقسم إلى نوعين لحن جلي ولحن خفي الجلي من المعنى العام كده يعني أي جلي ظاهر يبقى اللحن الجلي تعرف أنه أشد من اللحن الخفي يبقى هذا ما يعني اللحن الجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف أي عرف القراء سواء اخل بالمعنى ام لم يخل يعني ناخذ مثال من اللي بيحدث بالفعل صدر الشيخ اللحن او خطأ يطرأ على الالفاظ فيخل بالعرف اي عرف القراء سواء اخل بالمعنى ام لم يخل وسمي جليا لانه ظاهرا يشترك في معرفة علماء القراءة وغيرهم يشترك في علماء القراءة وغيرهم يشترك في معرفة علماء القراءة وغيرهم اللحن الجليل نأخذ له مثال بعض الأولاد كده ونتاعد تقرأ في الكتاب أو تخلي يقرأ الولد يقول لك والليل إذا يخشى شيخ محمد أبو الحارث حد الأولاد الاولاد قبل كده قال لك كم يخشى هاي. فتلاقي كده ايه اقل بالعرف وطبعا اقل بالمعنى لأن يخشى يعني ايه يخاف انما المقصود في ليله ليل اذا يغشى بالغيب يعني ايه يغطي يبقى شتانه بين هذا ويبقى اقل بالات بالعرف وبالمعنى إذا مثلا ايه اه اه اه اه لو واحد قال ايه الحمد لله وراح رفع الهاء ده خطأ جلي ومعروف وظاهر ولكن هو ما أخليش بمعنى فالحمد ثابت لله هو ما أخليش ما ما ما بمعنى إذنما الذي يخل بالمعنى وبالعرف كلمة زي يغشى ويخشى واحد ثاني ثيبات وأبكارا بس راح مخلي الكاف قاف طبعا نشوف المعنى طبعا جلي جلي اه يبقى يبقى تأخذ تكون لازم يبقى عندك ايه اه اذن مرهفه سمع مرهفه تبقى تخلي بالك لأن ده إخلالهم حتى بعض الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي هم يعني مش يعني شغله مش في التجويد وام ولا وعنده بس ادنى المام بالعربيه يقول لك الراجل ده اخطا هو بيقول ايه لا ده قال اهو خطأ. خطا ظاهر للجميع يبقى يسمى جليا الاشتراك علماء القراء وغيره وغيرهم في إيه في الاشتراك علماء القراء وغيرهم في معرفته والأمثلة كثيرة يعني لو عدنا نقول إيه تبديل الحركة بحركة حرف بحرف الأمثلة كثيرة ولكن أحيانا يخل بالعرف والمعنى وأحيانا يخل بالعرف ويخليش بالإيه بالمعنى أما اللح الخفي فهو خطأ يطرأ على الألفاظ نفس التعريف هو ولكن يختلف حاجات بسيطة خطأ يطرأ على على اللغ فيخل بالعرف ولا يخل بالمعنى وسمي تعريف مرة أخرى للناس اللي بيكتبوا. خطأ يطرأ على اللغ فيخل بالعرف ولا يخل بالمعنى وإنما سمي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القراءة وأهل الأداء يختص بمعرفة علماء القراءة وأهل الأداء دون غيرهم من عامة الناس بخلاف اللحن الآن الجليل اللحن الخفي يعني مثلا واحد قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مد حركتين كده في ولا الضالين آه أخلي بال... هل أخلي بالمعنى ؟ ضلين هم زي ما هم ضلين هيفضلوا ضلين عندما ما أخلج بالآه بالمعنى عندما أخلي بعرف القراء فهنا يا مودة يا مودة يا مدر طبعا نجيب مثال بعيد عن فكحة لان بعض العلماء شددوا بالفتيح واعتبروا فيها إن حكم اللحن الخفي كالجلي إحنا نسينا نقول حكم اللحن الجلي طبعا يأثم فعله أنت عمدت ذلك أو تصدر القراء وهو, وهو وهو مش أقل لذلك فطبعا يئسر يبقى المتساهل واللي بيقرا كده واللي هو بيتساهل في التعليم او تعمد طبعا ده اسم عظيم انما اللحن الخفي في سوره الفاتحه بالذات بعض العلماء جعلوا كله زي بعض قالوا برده ايه يئسر وقد لا تصح قراءته يعني يعني شددوا في الموضوع يعني آه عندما إذا كسر الضالين على الراجح إن صح يعني لا, لا يعني لا تفسد هذه القراءة ولا تبطل الصلاة بذلك يبقى ولا ضالين ست حركات خلاص يبقى لو كسر الممدود ده عمل إحنا خفي يخفى يخف واحد لازم يكون إيه يكون عارف مثال آخر واحد ما بيغنش بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيقرر سريعا ولكن عنده ألفاظ الحروف صحيحة وخلاص. واحد ما يقول بسم الله الرحمن الر... ويبلغ في تكرير الراءات كده. طبعا هو ب... ده لحن يعني هو هو خافي بس لأنه يخفى على بعض إنما بأدنى يعني معرفة ل... ل... ل... حتى اللي بيدرس تجويت حديثا آه يعرف أنه عنده تفرير. داه نعرض لك الكلام عن الدرس التفويض اليوم وإن شاء الله تبارك تعالى هيكون في موضوع آخر نتحدث فيه في في المرة القادمة ويبقى نحن لوقت نصحح إن شاء الله أول أبيات في التوحفة طبعاً الأخوة اللي معهم التوحفة كده يرفعوا عليهم طيب أنا أنا هقرأ مقدمة التوحفة ويا عليك حب حاول بقى تصحي الصحيح وبعدين ما تجيبها المرة الجايه إن شاء الله لما تيجي في المرة القادمة إن شاء الله هنصحتها بس أنت أخذها على نفسك النرض عشان ما نضيع شوقت لأن أنا أبتدي أشرح في التحفة بعد كده يعني قدمنا مثلا مرة كمان ولا حاجة أبتدي شرح في التحفة فأنت تبقى حفظك سبق <تصفيق> <تصفيق> يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله المصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب طبعا بعض الأخرى يقول له ذي الكمال ويبتدي بقى يدور عن الموضوع وال... لا هنبقى نتكلم عنه بتفصيل ما نجي عنه سنتحفظها خلاص ثاني أنقول الابيات مرة أخرى يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفه الاطفال عن شيخ نلميه ذي الكمال ارجو به ان ينفع الطلاب والاجر والقبول والثواب نعم ذي الايه مكتوبه بالجيم اللي مصلى. طيب. هنقول كل الأحوال دي واحنا بنشر إن شاء الله كل الأحوال دي هنقولها بتفصيل إن شاء الله واحنا بنشر وإن اللغض إحنا بحثناه في الدورة الماضية في كلمة الكمال وإخلاق. بس دي لها وقتها بس. عشان نهار دا يبقى وقت طيب شخ محمد كان عندنا المايك اللي هو الطويل. نهار دا إن شاء الله الجانب التطبيقي للوقت الباقي للجانب التطبيقي. وتصحيح سورة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة هنأخذ بعض النماذج الإخوة يقرأوا كم أخ يقرأون لنا سورة الفاتحة ونعلق عليها ونبتدي نقرأ القراءة الصحيحة معنا إن شاء الله ده ودي الرباهد تفضلوا الشيخ سورة الفاتحة الإخوة ينتبهوا الجانب العملي في التجويد إن شاء الله يبي يأخذ نصيب أكبر في الوقت أهم أهم حاجة الجانب العملي. إحنا الجانب النظري يكون فيه سؤال ولا حاجة ولكن الجانب العملي والتطبيق هو اللي يهم طبعا ده الغاية من ايه؟ من تطبيق علم التجويد أو من, أو من دراسة علم التجويد. فضل يا شيء. أعوذ من ذاكي شوية. تبعد شوية بس علشان تبعد ابعد لنبقك شوية بس. لا أرب. أرب يا شيخ كمان. أرب كمان. أرب كمان. أرب كمان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نسمع الكاف وبعض الناس بيبلغ فيها وبعض الناس بيسكنها مالك يوم الدين مالك يوم الدين في ناس يقول لك مالك ويبال في ناس يقول لك مالك يوم الدين طبعا خطأ إنما محقق كسرة الكاف مالك يوم الدين تفضل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنما الصواب المستقيم. تنزلنا بالقاف يا الكاف حرف مفخم ده ما كلام ولكن في أقل درجات التفخيم لأنه مكسوره بعد وياه يبقى المستقيم واسمع الشيخ مصطفى معيل ساعتي يقول لك كاف هتلاقيه ينزل أقل درجة بعض الناس يقول لك أه بيقول كيف لاهم يقولش كيف. ده بيقول القاف في أقل درجات التفخيم، فإن المفخم درجات يبقى حروف التفخيم خص ضغط القاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء حروف مخ مفخمة قولا واحدا واحد يقول لك يعني ما فش نقول على القاف دي قاف لا تقول في أقل درجات التفخيم يبقى المستقيم اهدنا الصراط المستقيم في أقل لدرجات يلا كده شيء إدنوا الصراق المستقيم والتاق طبعا ومعها التاء بقى ده, ده التاء أصلا حرف مراكبة مستقيم والسين انزل بقى بينهم خالص المستاق لغاية هنا مراكبة القاف مفقها بس باسف أقل لدرجات التفقيم المستقيم يبقى لغاية المستاق مع ابتسامها المستاق كل ده رقيق وقيم فقال لدرجات التفقيم يبقى المستقيم قيم لسه محبز على القاف عشان واحد يقول لك ده الشيخ يقول كاف هيطلع الناس يقول لك الشيخ قالها لنا كاف والله. مش هيحلف وأنا بقول لك يعني بعض الناس بيجي يقول لك أقصى من نوعية يقول لك سمعتها من الشيخ مصطفى اسماعيل قالها كاف. لا طبعا أقل درجة. ثاني بقى المستقيم. معقول كده أحسن من الأول. وادخل بالصد مفخمة. صراطة. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضاليين التنار دوا عرفت الحروف المفخمة لما حرف مفخم يجاور حرف مرقق هي دي بقى اللي احنا بنبقى عزيه يظهر بقى القرق صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء شو يدخل بالميم غير الغيب غير المغضوب عليهم ولا ولا شوف ولا ضالين ولا, ولا لا خلي بالك وفي ناس بيتعسفوا ودي ودي يعني الحمد لله اني تذكرت ان الفرق بين القراءه الصحيحه والتعسف شعره بسيطه تلاقي بعض الناس يعني يعني يمكن في المساجد مساجد كبيره لك ولا ويعملها كده مش بتسمعوها احيانا دي مبالغة في ترقيق اللام مش كده يا جماعة ولا ضاء ضي... ببساطة جدا اللام في مكانها والضاء في مكانها اه يبقى لا تعسف ولا فرط يبقى الفاصل بين القراءة الصحيحة والتعسف شعبه يبقى يقول لي ولا ضاء ولا اقولها مرة تانية ولا ضاء والمد ست حركات زي ما قلنا الأخ مد تلات حركات يبقى المد يكون ست حركات ونعرف بعد كده الحركة بنام مقدار قب الإصبع أو إيه ااا أو بصي حركة متوسطة إيه ولا الضال دي حركات بسيطة جدا الموضوع سهل جدا فضل الشر فيش حد يا جماعة تحرج يقول دي سوره الفاتحة لا ده كل فترة أنا ب... نسأل بعض يسمع مني سوره الفاتحة كده حتى الإخوة الأم ما إحنا يعني ما شاء الله في يقول لي اسمع مني كده الفاتحة وأقول له طب اسمعها مني أنا ما أ... خايف على نفسي بعض الناس يقول يعني حتى نال فاتحة مش عارف الفاتحة لو خرجنا النهر تتلو تدلوا الفاتحة قراءة صحيحة خلاص هكذا فجماعة صورة الفاتحة ما, ما, ما منقول شئي بعض الناس يتحرّج إحنا ما كناش نعرف حاجة ورحنا للمشايخ نتعلم ويصالح لنا في الفاتحة للصبح مش عارفين حاجة ما رايح مش عارف وما أنا رايح مش عارف وما رايح أعمل أيه أنا رايح مش م... ها فبقا محدش يتحرّج يقرأ على سجية كوكرة إذا نرى تقرأ وربنا سبحانه وتعالى يعيني أننا نحن نسلح. الفضل الإشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض بعض الناس في النون بتاع الرحماني عايزه بقى تطلع كسرة كسرة لحسن الرأي اللي قبل وبعد دون بيخلوا البوق يفضل مقفول على شكل إيه الضم الرحمن ير... يفضل شوف قفل لغاية ما يروح عند الرأي تاني الرحمن الرحيم لا ده نعائز في النون كسرة ها الرحمن الرحيم ها هروح اجيب النون المكسورة وارجع للرأي تاني إذا ما بتتشي بالرأي بتاع الرحمن لغاية الرأي بتاع الرحيم وانا بوقي كده غلط لا الرحمن الرحيم لا عملت كده انت موضوع غريب ومعيب في التلاوة إنما الرحمن الرحيم شفت الله يعني جزء من الثانيه بترجع تجيب الكسرة بتاع النون ومتابع الرحمن الرحيم يلا يسأل الرحمن الرحيم بس أعمل زي ما قلت الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. الله يفتعل ها نعم ديني برضو ضمنة اديني ضمه الدال شويه اياك نعبد واياك نستعين نعبد واياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اه بدلنا الطاء بتاعه واضحه قوي هدينا الصراط هل اهدنا الصراط المستقيم طا خليك لآخر صراط كل الحروف اللي فيها مفخم ماذاش حاجه مركب فما تتعيش نفسك خليك مفخم لغة الآخر اهدنا الصراط المستقيم يلا ها الصراط المستقيم عيلت شويه بس عايزين أعلى دي الطا دي حرف حرف من من, من, من. الصراط المست كمان يدينا الصراط, الصراط المستقيم أيوة كده هبقوا عايزين أعلى كمان بعد كده تدرب نفسك بعليه صراط الذين ها صراط الذين ها قولها ببساطة ما فيش حاجة صراط اهي ما فيش أي حاجة ايه برضو الطاء عايزه تبقى ثبوتها عايزة في صراط الذين طال هيعد هتتدرب تعد وبعد كده هتنسى العدد هتتلاقي نفسك بتجيبها مظبوط انت جبت خمسة يبقى لسه عندك حركة. قدر الشيخ عمرو بسم الله الرحمن الرحيم شويه عن القاف المستقيم حفظنا على القاف بس اهدنا الصراط المستقيم اعلى شويه كمان اهدنا الصراط المستقيم قيم ها اه, آه. القاف بسيط جدا بسيط اهدنا الصراط المستقيم وما تحرشش ان انت ما تغلطش امال احنا, احنا الـ نعمل احنا يعني تحريص قوي يعني دي حاجة طيبة طبعا بس بردو الحرص الزائد يعني صد بارك الله فيه ادنا <تصفيق> الصراط المستقيم صراط اللي الصاد بقى الصاد، صراط الله في ان بقى ان يعني نخش في القلب اردت ان عند الناس اللي هي في القلب شوف ان اردت الناس بس ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ط ط طلس طلس صراط الذين ط الذين ط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلاش في المادة بقى تنوع في الصوت خليني المد بتاع ولد ضالين على وتيره واحدة بعض الناس يعني يعني يعيب لكن لك أنت قلت هنا لفين وقلت هنا إيه وانا يعني الكلام ده واسع يعني الكلام فيه واسع بس إحنا عايزين أولاين أننا نخرج بقراءة الفاتحة على أفضل ما يبقى خلاص إنما ال... المستوى العام ربنا يبارك فيكم بقول لك إح... يعني ما من بلغ التلاوة الصحيحة حتى و... و... ولو القريب من الصحيح هو راح للشيخ الأول برضو لسه ما ما ما فنقول فال... ال... برضو بعد الأخطاء الشائعة بصورة الفاتحة البداية الحمدلله لازم تدخل بالهمزة قوية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم برضو خطأ شائع جدا البقاء على على حركة الفم زي ما هي لغاية ما تنتهي من الرأي الثانية من الرحيم فتبان الرحمن إن نون ضمة إذا ما تكون عملتها ضم أو أشمتها حركة شكل الضمة لأنه ماك واخد وضع الضمة فحتى الشفتين بيأصر في كل الحروف لازم تحسب ان الميم والباء والواو بعض العلماء يقول لك دي بخرج ما لا ده الواو ده دي بالشكل ده شكل الشفتين بيحدد كل الحروف اللي بتخرج من من الفم وده هناخده ان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم آآ يعني هو مالوش يعني ما فيش الموضوع بتاع ال ده مالوش كلام بس هدخله ان شاء الله في الموضوع عشان تعرف ان اجزاء الفم كلها ليها ايه ليها فايده خلاص حتى في الحروف الهوائية بعد ما اقول لك الحروف الهوائية هي بيسموها حروف مقدرة لان ما فيش اعتماد على اجزاء الفم ولكن برضو شكل الفم لازم ياخد شكله معانا عشان الحروف دي تخرج مالا تخرج ازاي؟ لان انت لو سدات الانف او الفم مش هيخرج يبقى في عمل الفم فيها مجرد انفتاح الفم عشان تخرج الحروف الجوفية عمل ولا مش عمل عمل هي. طيب ده كده يبقى قولنا الرحمن الرحيم خطأ الشائعة مالك المحافظة على كسر الكاف. وما بتبالغش عشان ما متخ... تجيبش ياء بقى تبقى مالكي يوم ماليكي يوم نعبد و ونا... نعبده واياك لو اشبعت فيهم وجبت واو هتدخل في الواو اللي بعديها ولو اشبعت في مالكي جبت ياء هتدخل في الياء اللي بعديها ما تبقاش بس هتعرفه فانت بقى ايه تعمل ايه تجيب الكسره ببساطه وتتمن ان انت جبتها خلاص. خلط الحيز بتاعها عزق تاني لا تبالغ ولا تفرط لا تسكن. مالك ده الغلط. مالك يوم الدين ده خطأ. ومالك يوم الدين ده خطأ بلد. انما مالك يوم الدين جبتها طبيعا. واحد يفضل يبالغ لك مالك يوم الدين ده خطأ. جبه مالك بالياء واحد قال لك مالك دول بيني. وده ما انت قرأت ما شاء الله مالك يوم دي كاسر يا باب يبقى إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط بعض الناس ينزل عطاء يخليها آي تاء ده كلمة كلها مفخمة خليك مفخم الآخر اهدنا الصراط المستقيم القاف بعض الناس عشان يزرها قاف بيفخمة قوي وبعض الناس بيركاكها خالص صراط الذين أنعمت حرص عن نون الساكنة دي بعض الناس برضو هو بيقرأ يقول لك أنا عمت راح عملها في النون حرك شوي ما نقولش فتح لا نحسن الظن بها ما فتحش ما قالش أنا لا ده قال أنا عمت قلقى للنون نقدر بقى يعني ايه عشان يبقى اللفظ دقيق عمل في النون قلقى لهم خد بالك ان الحروف اللي اللي بتقلقى الخمسة معروفين يمكن كلكم عارفينهم قط بجد غيرهم بقى لا يبقى قط بجد إذا جاء سكنين أو موقف عليهم بيقلقى ده درس في التجويد الواحد هل أنت النهار ده دا خدت دارس الوحدة وقال قلقا إنما أنعمت ما فيهش قلقا لذلك حرف النون الساكنة حرف فيه غنة حتى هو ساكن حتى هو ساكن لو ديت له حقه في الغنة أنعمت الرنة البسيطة هي الغنة وسكنت وعملت اللي عليك وطلعت من الموضوع بسلام إنما أنا عمت غلط يبقى صراط الذين أنعمت عليهم تركينا عن نون بس مقدار السكون وخلي بالك لا تقلقا لذا من أخطاء الشائعة غير المغضوب طبعا ما نظنش حد من اخوة يرأى الغم بتاع غير بعض الناس طبعا العوام يقول لك غيري لا غيري لا غيري ها غير ما ترقيق الميم المغضوب عليهم ويبقى عندنا الميم الساكنة دي بعدها واو عليهم ولا حرص عن انت تظهر الميم دي عليهم ولا الضالي ترقيق اللام وست حركات يبقى دي بعض الأخطاء في سورة الفاتحة نماذج اللي قرأ النهاردة ما شاء الله نماذج طيبة ويبقى إيه إن هو يتدارك بعض الأخطاء بسيطة جدا دي إن شاء الله تبقى أجراته جيدة من هنا الغد ما تبحث عن شيخ أو تقعد مع شيخ في التجويد استعم بالحاجات اللي هي الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا تحقق كده أعود جيب الفاتحة يقرأها مثلا حصر قدامك سبع مرات يعمنها تكرير يعني سبع مرات وأنت عقدة بالكمبيوتر كده واسمع ولا المحمول. ما شاء الله المحمول على القرآن كل اعجب الفاتحة كل ما تخلص جيبها تاني. واسمعها تاني. وتأمل في قراءة الشيخ. ويكون شيخ متقن يعني نحسب ان جميع الناس اللي مسجلين على الحاجات. يعني نحسبهم كذلك يعني. ولكن انت بقى عشان يعني تطمن. هات اي? هات الشيخ الحصري مثلا او حد من قراء الاذاعة. ويقعد يسمع صورة الفاتحة باي? بأذن دراسية. مش, ب... مش انت بتسمع وخلاص لا ده انا بدرس. بسمع بتأمل عشان اطبق لغاية برضو مش هقول لك أن الوسيلة دي تغني عن الشيخ لغاية ما ترجع للشيخ تاني اللي خد أجازة من عند الشيخ طول شهر رمضان يرجع للشيخ واللي, واللي لسه ما راحش الشيخ يروح والحفظ جزئين مع نفسه يروح يرجعهم مع الشيخ وياخد جديد من جزء قد سامع ويبدأ من عنده صورة التحريم عشان تبقى العملية سهله عليه خلاص يا جماعة نحن النهاردة يعني دي كانت يعني هذه الجلسة جلسه اخوه من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وكلنا محتاجين لبعض في النصيحه ولعل ده يعني أحوج, احوج وقت العلم ودراسه العلوم الشرعيه احوج واجب الوقت اتفضل الوقت اللي بيطعن في في السنه والناس اللي بيسبوا والناس اللي بت... والناس اللي, اللي لا تحسن والناس اللي بتتصدر للامامه والناس اللي واخد مراكز مرموقه وما يستاهلش يجي وي... وي... وي... يقرا ويعمل ويتصدر وانت موجود وانت م... منتسب للسنه و... و... ونايم بالسنه يعني اقول لك أي... يعني مش عايزين كده يا جماعة عايزين يقف بقى عايزين يقظه ويمكن اكثر فتره دلوقتي احنا محتاجين فيها للعلم بإن نحتاج نرد على الناس وناس بتسالنا انتم مين وبتعملوا كده ليه ويعني اذا ومحتاج في كل خطوه فالواحد يندم على اللي فات وضيع لو لحظه ما اتعلمش فيها زعلان زعلان ان فلان تصدر طول السنين الماضيه وانا قاعد في البيت نايل ولا انسب للسنه لا يبقى يا جماعه الفتره القادمه ان شاء الله أخذ العلم المفهوم جديد، السعي المشايخ وبركة القرآن والله لن يقل الرزق بل سيزين ولن يضيع الوقت بل سيبارك الله تبارك وتعالى لك فيه ولن يعني مش مش يحصل حالي شوية مرض بسيط وشوية صداع بيقعدك في البيت ساعتين وبيقعدك يوم كامل اععد انت لله اقطع من وقتك بقى جزء القرآن لازم نهاردة ان شاء الله يبقى فيه نظرة جديدة نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا اعمالنا واجعلها خالصه في وجهي اقول قولي هذا